Safın düzgünlüğü namazın tamamındandır. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allahü Akbar. Al-Rahman, al-Rahim, Malikiyûm al-Dîn. İyakân âbdû ve İyakân ista'în. İhdîn al-sirâṭ al-mustaqîm, sirâṭ al وَنُعْلِمُ عَلَيْهِمْ نبأ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئي بصت إلي يدك لتقط لي ما أنا بباصتي يدي إليك لأقط لك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء أبيثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. ذلك وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا فبعث الله غرابا يبحث يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء أخيه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 An-nahu man qatla nafsan bigheyri nafsin o fesadin fi al-ar'di karen ma Faka an-nama qatla Waman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 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلو أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض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 Alem tanem an Allah lohum ul kusmavat ve ardi yezib mey ysha yezib mey ysha ve yezib me ve yezib limey ysha ve ala kulli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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahı Rabbi'l 'Alamın, Al-Rahmanı Malik Yümd İyakan abdul ve iyyakan isteeyin. İhden al cıraatı al mustaqim. Cıraatı aldına en gamte alayim. Gair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 سماعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن هذا فخذوه وإن لم تؤه وإن لم تؤه وإن لم تؤتوه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 إن الله يحب المقسقين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين İnna azelnət vuratı fiha huda ve nur. Yapkum bhihı nbiyılın ladin aslamı lı ladin haddı lı ladin haddı ve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 وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه مصدق لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدوء ونور، هدوء ونور، ومصدق لما بين يديه من التوراة. من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جا ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أي يفتنوك. واحذرهم أي يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلم أنما يريد الله أن يصيبهم فعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم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 Allahu akbar